ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذذ هم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوه ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آ م ن َ ا ِ موسوعه َ ا ل النابلسي ََِ خ للعلوم َ ا ل َّ ا أ َ ن ف ُ س َ ه ُ م ْ وَمَا ي ََ ش ْ ع ُُُُ ر و و ن فِي ِ ق ل ب ه ا س م ََََ ر ض ٌ ف ز ا د َ ه ُ م ُ الله َُّ م ََ ر ض ً ا و َ ل َ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا ه ُ م ْ ك َ ا ن ُ يَكْذِبُونَ و ا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 فاذا ش ا و ا فيه واذا اظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وابصارهم ان الله على كل شيء قدير يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون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 و آ م ن و ا بما انزلتم صدقا لما معكم ولا تكونوا اول كافر به ولا تشتروا ب آ ي ا ت ي ثمنا قليلا واياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون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 وانها لكبيره إ ل ا على الخاشعين الذين يظنون انهم ملاقو ربهم وانهم إ ل ي ه راجعون يا بني إ س ر ا ئ ي ل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم واني فضلتكم على العالمين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 و َ إ ِ ذ ْ ق ُ ل ْ ن َ ادخلوا ُُ هذه َِِ القريه ََْْ ة فكلوا ُُ منها َِْ حيث َُْ شئتم ُْْ رغدا ََ وادخلوا ُ الباب ََ سجدا َُّ وقولوا َُُ ح ِ ط َّ ة ٌ نغفر َِْْ لكم َُْ خطاياكم ََُْ وسنزيد َََُِ المحسنين َُِِْْ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 فَيَخْرُجُ موسوعه ا ل م َ ا ب ل س ي للعلوم َ الاسلاميه َ ا َ م َ ا ء الله ا ل ُ و ن َ افتطمعون ان يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحذفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون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 واذ اخذنا ميثاق بني اسرائيل لا تعبدون الا الله وبالوالدين احسانا وذي ِ القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا, وقولوا للناس حسنا واقيموا الصلاه و آ ت و ا الزكاه ثم توليتم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 و إ ذ ا قيل لهم آ م ن و ا بما أ ن ز ل الله قالوا نؤمن بما أ ن ز ل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معه م قل فلم تقتلون انبياء الله من قبل ان كنتم مؤمنين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 قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل ا بئس ما يامركم به ايمانكم ان كنتم مؤمنين قل إن كانت عند لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من د ولن ن ا ا فتمنوا كنتم ص د ق يتمنوه ن ولن ي أ ب د ا بما قدمت أ ي د ي ه م والله عليم بالظالمين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 ولقد انزلنا اليك آ ي ا ت بينات وما يكفر بها الا الفاسقون اولما ك عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل اكثرهم لا يؤمنون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 وقالوا كونوا ه و د ا أ و نصارا تهتدوا قلب ل م ل ة إ ب ر ا ه ي م حنيفا وما كان من المشركين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 وكذلك جعلناكم امه ّ وسقا َ لتكونوا َُِ شهداء ََ على الناس ويكون َُ الرسول َُُّ عليكم ََُْْ شهيدا ًَِ وما ََ جعلنا َََْ ا ل ْ ق ِ ب ل َ ة َ التي َِّ كنت َُْ عليها َََْ الا َّ لنعلم َََِْ من َ يتبع ََُِ الرسول ََُّ ممن َِ ينقلب ََُْ على ََ عقبيه َِِ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 ولئن اتيت الذين اوتوا الكتاب بكل آ ي ه ما تبعوا قبلتك وما انت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلت بعض ولئن اتبعت اهواءهم من بعد ما جاءك من العلم انك اذا لمن الظالمين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 أ ي ن ما تكونوا ي أ ت بكم الله جميعا إ ن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام و إ ن ه ل ل ح ق من ربك وما الله بغافل عما تعملون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 إ ل ا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولاتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون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 وما انزل الله من السماء من ماء ف ا ح ي ى به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابه وتصريف الرياح والسحاب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 وقال الذين اتبعوا لو أ ن لنا ك ر ة فنتبرا منهم كما تبرا ؤ و منا كذلك يريهم الله أ ع م ا ل ه م حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار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 واتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابنى السبيل والسائلين وفي الرقاب واقام الصلاه واتى الزكاة, وآت الزكاه والموفون بعهدهم اذا عاهدوا والصابرين في الباساء والضراء وحين الباس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 فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون احل لكم ليله الصيام الرفث إ ل ى نسائكم هن لباس لكم وانتم لباس لهم علم الله انكم كنتم تختانون انفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم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 وليس البر ب أ ن تاتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى واتوا البيوت من أ ب و ا ب ه ا واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إ ن الله لا يحب المعتدين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 ان الله غفور رحيم فاذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم اباءكم او اشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آ ت ن ا في الدنيا وما له في ا ل آ خ ر ه من خلاق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 سل َ بني َِ اسرائيل ََِْ كم َْ اتيناهم ََُْْ من ِْ آ ي َ ة ٍ بينه ََ ومن ََ يبدل َُِّْ ن ِ ع ْ م َ ة َ الله َِّ من ِ بعد َِْ ما َ جاءته ََُْ ف َ إ ِ ن َّ الله ََّ شديد َُِ ا ل ْ ع ِ ق َ ا ب ِ زين َُ للذين َِ كفروا ََُ ا ل ْ ح َ ي َ ا ة ُ الدنيا َُّْ ويسخرون َََُْ من َِ الذين ََِّ آ م َ ن ُ و ا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 ان الذين آ م ن و ا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئك يرجون رحمت الله والله غفور رحيم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 ويسالونك عن ا ل ي ت ا م ا قل اصلاح لهم خير وان تخالطوهم فاخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لاعنتكم ان الله عزيز حكيم ولا تنكحوا المشركات حَتِّينَا ل م مؤمنة و س و أ ع ج ب ت ك م و ل النابلسي ح و ن يؤمنوا للعلوم ب أ و ل ئ ك ي ا س ل ا م ي ه والله م و ع و إلى ا ل ج ن ة و ا ل م غ ف ر ة ب إ ذ ن ه و ي للعلوم ا ل ل ن ا س ل ع ل ه م ي ت ذ ك ر و ن و ي س أ ل و ن ك عن ا ل م ح ي ض ق ل ه و أ د ى الطيب ا ل ن س ا ء في ا ل م ح ي ض و ل ا ت ق ر ا و ه ن حتى ي ط ه ر فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم انا شئتم وقدموا لانفسكم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 وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قروء ولا يحل لهن أ ن يكتمن ما خلق الله في ارحامهن ان كن يؤمنن بالله واليوم ا ل آ خ ر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 لا تضار والده بولدها ولا مولود له بولده وعلى الواليث مثل ذلك فان ارادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما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 ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبه النساء او اكننتم في انفسكم علم الله انكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا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 والله يقبض ويبسط واليه ترجعون الم تر الى الملا من بني اسرائيل من بعد موسى اذ قالوا لنبي اللهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم ان كتب عليكم القتال أ ن لا تقاتلوا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 فشربوا منه إلا منه قالوا ر ن منهم ف م ا ا ج ز ه هو و لا ذ ي ن ن آ م و معه قالوا لا ط ا ق ة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أ ن ه م ملاق الله ك م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 الم تر الى الذي حج ََّ ابراهيم في ربه ان آ ت ا ه الله الملك اذ قال ابراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال انا احيي واميت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 يا ايها الذين آ م ن و ا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى كالذي ينفق ما له رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم ا ل آ خ ر فمثلوه كمثل صفوان عليه تراب فاصابه وابل فتركه صلدا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 وما تنفقوا من خير فلانفسكم وما تنفقون الا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوف اليكم وانتم لا تظلمون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 فمن ََْ جاءه ُ م َ و ع ِ ظ َ ة ٌ من ِْ ربه َِِّ فانتهى ََ فله ََُ ما َ سلف َََ و َ أ َ م ْ ر ُ ه ُ الى َ الله َِّ ومن ََْ عاد ََ ف َ أ ُ و ل َ ئ ِ ك َ أ َ ص ْ ح َ ا ب ُ النار َِّ هم ُْ فيها َِ خالدون ََُِ يمحق ََُْ الله َُّ الربا َِّ ويربي َُِْ الصدقات َََّ والله ََُّ لا َ يحب ُُِّ كل َُّ كفار ٍََّ أ َ ث ِ ي م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 يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إ ن كنتم مؤمنين ف إ ن لم تفعلوا ف أ ذ ن و ا بحرب من الله ورسوله و إ ن تبتم فلكم ر ؤ و س أ م و ا ل ك م لا تظلمون ولا تظلمون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 ف إ ن لم يكونا رجلين فرجل و ا م ر أ ت ا ن ممن ترضون من الشهداء أ ن تضل إ ح د ا ه م ا ف ت ذ ك ر إ ح د ا ه م ا ا ل أ خ ر ى ولا يابى الشهداء اذا ما دعوا ولا تساموا ان تكتبوه صغيرا أ و كبيرا إ ل ى أ ج ل ه